مؤمنين তুলস شَأنُّ نَزٍّ عَلَيهِم مِنَ السَّمَِ آيَةَ فَضََّتْ أَعْنَاقُهُم لَهَا خَاضِعين وَمَا يَأتيِيهِم مِن ذِكْرم مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِللاا كانَوا عَنْهُ مُعضين فَقَدْ كَذذَّبُ فَسَيَأتيم أَ بَأَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 اَخَافُ أَن يُكَذِّبُون وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَهُن طَلِقَ لِسَانِي فَأَرْسِل إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إن মামিয়াউন সকুল ইন্দল বিশনি ঈশ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي نُوحٍ وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ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 يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَأَخَاهُ وَدَعْسْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ فَجَمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ উ ন ই নল কুন্ কম ইম ইদিন মুক্রবী কু ম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 بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ কাল ই ইন তোমাও ফিরলন রুনা সতয়ন কু মুিনী হলমূসি বাইব কুমস ফিরউনু ফিল্ম ইন হ শির ইন ইন শির কলি ন ইন্ন মুম ইন জমিউন হ কোন জিউম কমিং কিন কদলিক ও রস না হবী ঈশি فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِي ফল মি ব্যাসুলফ্ন ও যাই মাহ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 কলি কৌমি মুদ কল হিস কলিয়াউন খুম ইদ أَوْ অ্যুর قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال নিখ কল আসম থুম থুম আব উহু মু হুম মা إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينَ رَبِّ هَبَ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لِأَبِي ইহু كَانَ مِنَ নব্বল তুসি নিউ يَوْمَ বাসু يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا بُنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا انتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكم مكبوا فيها هم والغاون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون চিন ইস নু সৌ খু বির ও বলল মুজরিমু ফমালঈ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 نوح لتكونن من المرجومين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 ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ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 واتقوا الذي أمدكم بِمَا কুড়ি অমদ্দ বিমতমু অমদ্দু বি অন্য অবী أَخَافُ ইয়ারাই বৌ মি না কলু সাইন আম্ল চ কিনুকুল ইয় وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ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 জোর আলিও পল হি ওই তু নিন জি বালি বুতি ফতো وَلَا তুই ও তৈমুশ্রিফী কালল মুসহরী ما اشر مثلنا فاتي بايه ان كنتم من الصادقين قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب يوم عظيم ফ করুহ ফল্লা দিন্নয় ম কৌহম মুহু অহী كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَماَا أَسْأَلُكُمْ عَلَي مِن أَجرٍْ إن أَجرِْيَ إِلَّا على رَبٍّ الْ العالمالمين أَتَأتُونَ الذّكْرَانَ مِنَ العالممِيين وَتَذَرونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبّكُمْ مِنْ أَزواجِكُم ببلَلْأَنتُم قَوْم عَدُ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَا اجْنِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ হু আহ লহ অজমাইল আজু ফিল গোবিরীন তুমাল ও তর্ন হিন তোর মো গরি ই 1. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ 2. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 3. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ 4. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ 5. إِذْ كُن رَسُولًا آمِين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أُوفِ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الَّتِي قَالُوا إِنَّمَا মিনসহরি ওম বসু মিসু নু কল মিনল কিন কালাই নিস ইন كُنتَ مِنَ সি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 وَإِن رَبَّكَ لَهَُ العزيزُ الحيم وَإِهُ لًَ زيل رَبِّ عَلَمين نَزَل بِهِ غوحُ الأمين عََلََا قَلبِكَ لِلتَكَ مِنَ المذِرين بِلِسَانَِّ رَبم وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ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 ফুল হল متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما যহমু عنهم ক্যুয়ু মত লক্ষ وَمَا ও بِهِ বিষয় ইন্হ ফল তলহরফতী ওরথলী وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تَنَزَّلُ الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون